Bismillah, Rahman, Rahi. Ja, een juhan, nebi, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u,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 والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير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 wel de vina